تابولا الانجاد تابولا الانجاد تابولا الانجاد تابولا الانجاد تابولا الانجاد تابولا يا اودته من صارت في احلفني تابولا الانجاد يا اودته من صارت في احلفني أنت فجر الورد المستبشر وشعاع ضياء الحرم أنت فجر الورد المستبشر وشعاع ضياء أنت عنوان الهدى الخطبه <تصفيق> شابك الحروف باسكى قلبي انت انوار شابك الحروف باسكى قلبي انت انوار جهاد الخطو شابك الحروف باسكى قلبي انت انوار جهاد الخطو الأمجاد. كابل, الأمجاد. كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد انت توقيت العز والهدا وشموخ وجهاد المهني انت ترتيه تعز والهدا وشموخ وجهاد المهني انت لحن خالد تعزفه راحة التاريخ حلو النغمي أنت لحن صالغ تعزكر راحة التاريخ حلو النغمي أنت بركان تلطى نره يغظف بسود الحملي أنت بركان تلطى نره يغظف بسود الحملي أنت بركان تلطى البغي في سود الخيمني أنتب كان تظ رو يغبي البغي في سود الخمني كبول الأجات كبول الأجات كبول الأجات كبول الأج قُل لَّلَّذِينَ جَاءُوا كَذَّبُوا لَلَّذِينَ جَاءُوا كَذَّبُوا لَلَّذِينَ جَاءُوا وَإِذَا أَظْهَرُوا فِيهِ أَكْثَرُهُمْ كَلَيُؤْتَى زَحَفَتْ مِنْ أَجْلِهِ وَإِذَا أَظْهَرُوا فِيهِ أَكْثَرُهُمْ كَلَيُؤْتَى زَحَفَتْ مِنْ وعدو جائر لم يرحمني لا يبالون بموتي محدقين وعدو جائر لم يرحمني ولغير الله لم تعالوا له جاهد يومًا ولم تستسلمي ولغير الله لم تعالوا له جاهد يومًا ولم جبته يوما ولم تستسلمي ورغي الليل لم تعمله جبته يوما ولم تستسلمي كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد كابل الامجاد ايها الامطر يا, يا جلل الهدا نندنيتم من صروح الكرم ايه هي اخبار يا, يا جند الهدى كم من صروح الكرم وعقدتم صفقه رابحه ونجوت من يقول <مشرك> يحكي للدنا ثوره والغد المشرق يحكي للدنا ثوره الحق <تصفيق> والغد المشرق يحكي للدنا ثوره <تصفيق> الحق والغد المشرق يحكي للدنا ثوره الحق وغدر අම්ජා කබුල ලම්ජා කබුල ලම්ජා කබුල